الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل معه مع قطر الندى وبالصدى ومع المعارف مبحث المعارف وما زينا معه الضمير زينا مع الضمير وأطلنا معه وليس كذلك. قال المصنف رحمه الله ولا فصل مع الوصلي الا في لائه الهاذ التسني ولا فصل مع امكانيه مع امكاني الفصلك اه الوصلي ولا فصل مع امكاني الوصلي لا فصل مع امكاني الوصلي المصنف رحمه الله قال لا فصل لا تفصل الضمير اذا امكن وصله لا تفصل الضمير إذا امكن وصله فلا يجوز فصل الضمير لا يجوز فصل الضمير اذا امكن الاتصال اذا امكن الاتصال وهذا ليس مطلقا وهذا الحكم ليس مطلقا بل يجوز الفصل مع إمكان الاتصال في بعض في بعض المسائل كما سيذكرها المصنف رحمه الله وقد مضى شيء من هذا عندما تحدثنا عن آه الأصل في المسألة هل الأصل الاتصال أو الانفصال من يذكر هل الأصل في الضمير أن يتصل أو أن ينفصل أو في الخط عموما الأصل الأول هو الانفصال إذ كل كلمة يجب أن تكون مفصلة عما قبلها وعما بعدها ثم عدل عن هذا الأصل إلى أصل آخر وهو الاتصال وهو الاتصال في الكلمة التي تكون من حرف, من حرف واحد من حرف واحد كالضمائر مثلا أو حروف الجر وغير ذلك فالأصل فيها الآن أن تتصل فحرف الجر اللام مثلا لا تفصل عن مجروره، فللناس مثلا لا تقل لي ثم الناس هذا الأصل الأول لكن عدنا عنه إلى الاتصال لأن هذه الكلمات التي رسمت على حرف واحد ماذا مفتقرة إلى ما بعدها أو ما قبلها فتكتب للناس هكذا فالناس مثلا أو كالناس وكتابك كتابك الكاف وهكذا هذا الأصل الأول قال المصنف لا فصل أي لا يجوز الفصل لا يجوز فصل الضمير إذا أمكن الاتصال وصل القراءة إلا في نحوي إلا هذا استثناء وهذا استثناء عن الأصل الذي ذكره المصنف فهو عدول عنه أي هذا فرع من مسألة الاصل لا يجوز الانفصال لا تفصل واضح اذا امكن الاتصال هذا الاصل في المساله القاعده لا يجوز الفصل اذا امكن الاتصال الا الان ما بعد الا مستثنى من هذا الاصل مستثنى من هذه القاعده وش ما معنى هذا يجوز الانفصال مع جواز مع امكان الاتصال يجوز الانفصال مع امكان الاتصال فقوله الا معناها يجوز الفصل مع امكان الاتصال متى يجوز هذا في نحو سلني في نحو هاء سلني الهاء من سلني هذا سلني الها الان لو نعرف ماذا نعرف ما كيف نعرف هذه الكلمه سل نيه سل بني اسرائيل ها سل بني اسرائيل ابراهيم احمد فعل امر سل لا سأل فعل أمر مبني على السكون زيد زيد محمد النون نعم النون للوقاية وقايه ماذا الفعل وقايه الفعل من الكسر من الكسر زيد والياء فاتح فاتح نعم ها ضمير متصل ضمير متصل مم. حكمه من حيث البناء لا حكمه مبني على الضم على الكسر على الفتح على السكون على ماذا على الكسر مم. سلني هكذا سلني سراج الدين about عن هذا السؤال. hmm hmm make up the filtrate make up the filtrate make up the filtrate huh this is something make up the filtrate make up the filtrate make up the filtrate detract what is هي اوسلني هو مفعول ما شاء الله نعم صحيح مفعول به ولا حسين له سلني سؤالك يقع علي واضح هنا سل نفرض انك زيد سل زيدا اليس كذلك فزيد لو يا يا امرك بان سلني سلني واضح الان سلني هي هي الهاء حكمها من حيث الاعراب جمع الجمال ذكر الجمال في القران كثيرا مم. مضاف إليه متى رأيتم المضاف يكون في الأفعال الحسين الضمائر مع الأفعال لا مضاف إليه ولها محمد مفعول به ثان سيد أحمد صحيح آه. يا صاحب الكراس، الهاء سيراج دين تثبت ما قاله محمد ها ثبت ولا تخاف يا رجل الرجل نحوي سنيهي الهاء ضامير المتصف مبني على ماذا على الكسر في محلي نصب مفعول به واضح الآن إذن هذا الفعل اتصل به كم من ضمير اتصل به ضميران الياء والهاء كذلك النون اتصل به لكنها ليست ضميرا لا كان وإن كان ابن مالك رحمه الله تناوله في هذا الباب ابن مالك تحدث عن أحكام النون في ألفيته نون الوقاية في ختام بابي باب الضمير في ختام باب الضمير سلني هي لأن حكم الهاء وعندنا الياء ضمرا اتصلا بالفعل الآن قال لا فصل مع إمكان الاتصال إلا في نحو سلنيه أي ضامنة حدث عن الهاء عن الياء صرح قال في نحو الهاء في سلني إذن الهاء تستثنى من هذا الفصل لا فصل إذن يجوز فصل الهاء لحد الآن نحن نتابع المؤلف ماذا يقول فقط قال لا فصل إلا مع الهاء إذا فالهاء يجوز الفصل مفهوم الآن و قال لا فصل مع جوازي ال مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سنيه إذا النهاء في سنيه لا تنطبق عليه هذه القاعدة تخرج عن هذا الأصل وهذا الأصل ضده ماذا خلافه ماذا فرعه ماذا يجوز الوصله آه الفصل مع امكان الاتصال هي الان متصله ام منفصله متصله من القاعده من كلام المصنف نستنتج ان ماذا انه يجوز ان نقول سلني افصلها ماذا تصير سيفصلها. هي به ضميرها المنفصل الذي يكون في النص ما هو ما هو قلت ضمائر المنفصله تنقسم الى قسمين من حيث الاعراب من حيث الحكمها الإعرابي ضمائر رفع وضمائر نصب ضمائر رفع ما هي أنا وأنت وأخواتها واضح ضمائر نصب ما هي أنا وكذوى عفوا إياه وإياك إلى آخره الآن ألهاء محل نصب طيب ما الذي يحل محلها من ضمائر فصل آه. إياه ضم ماذا إياه أو إياك أو إياك إياه سني إياه فهم هذا قاله المصنف رحمه الله إذن يجوز الفصل مع إمكان الاتصال يجوز الأصل في الطاعدة أنه اذا اتصل الضمير يعني إذا, ك... إذا أمكن اتصال الضمير فلا يجوز أن تفصله واضحة مثلا كتابك كتابك لا يجوز ان تقول كتاب انت كتاب انت هذا الضمير ضمير مخاطب امكن الاتصال لا يجوز ان تعدل الى الفص فلا يجوز ان تفصل الكاف فتح فياتي محله تقول كتاب انت تفضل واضح هنا الا في حالتين في حالتين او ثلاثه ذكر المصنف في نحو سلني هي يجوز ان تقول سلني اياه لكن كيف نظبط المساله المصنف ذكر مثال المصنف ذكر مثال فقط قال في نحو said, in the near the end, how do we make it a champion? How is that? How is that? I told you about this lesson, I said to you to be prepared for لابد من تحضير الدار. الكتب متوفر الحمد لله في المكتبة، في في السوق، في الإنترنت، في كل مكان توجد الكتب. المشكلة في من يقرأ الكتب. فاا كيف كيف؟ إذا كان الضمير الثاني ضميريني؟ إذا كان هناك ضميران؟ نعم إذا كان هناك ضميران إيه؟ أحدهما أعرف من الآخر. الاول اعرف من الثاني اي زين الأول. الاول متكلم لكن اضبط مساله قال يعني اذا كان هناك ضامران اذا كان هناك ضامران ضامران الأو... الاول اعرف من الثاني أي الأول أعرف من الثاني ها أين هناك أين إذا كان هناك أين في البيت في الفعل في الاسم ها في الكلمة في الكلمة في الاسم مم. في الفعل ها أي فعل هل يجوز أن أقول ضربته؟ On في الفعل ضربته beat you is a recalled? On your shoulders. On your own eyes. In the diseased exercises, כמו MożlimamwareБ ממעω деcu�� ELK. The defense moves. Now we are starting to OB I. The two states. In سألته دينارا ها زيد كسوته قميصا أعطيته خبزا واضح. ألزمته بيته أليس كذلك زيد ها ألبسته قلت ذكرته كسوته ألبسته ها هيا يدخل فيه اريته العلم او اريته البيت تكلم ضابط ضابط ذكره ابن بن, بن, بن هشام في شرحه ما هو اقرا ضابط الاولى نعم لا هو يذكر ضابط غير هذا اه هو هذا الذي ذكرته ولا يذكر بنشاء هو ابن عقيل ذكر غير هذا الضابط هذا المتكلم اعرف من من ضامين المخالف لا لا لم قال هذا لكن في ثنايا الكلام اقرا الضابط كل ضابطين شيء نعم لا لا ذكر ضابطا للاوله وضابطا للثانيه هي نحن في سنين نحن ما زدنا في الاولى يعني يقول الضابط الثاني ضابطين او لكن ماذا قال ان يكون اولى اول وما اعرف من الثاني ولكن مرفوعا نحو خلتو أولاً ماذا قال؟ إقرأ من أول الكلمة. ان يكون هناك امرين اولا يكون اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا قبل هذا. ها؟ ان يكون الضمير الثاني ضميرين اولهما اعرف ان يكون الثاني ان يكون الضمير الثاني ضميرين لحظه اه ان يكون الضمير الثاني يضميرين ايه انا انا سمعت ان يكون الضمير الثاني مفهوم ان يكون الضمير الثاني فهو ثانيه خبر ان يكون مفهوم ان يكون الضمير هذا الذي يتحدث عنه فيه جواز الاتصال ثاني ضميرين يعني ان يكون هناك ضميران الاول اعرف من الثاني ساشرح ضابطه الذي ذكر في الشرع ثانيه ضع مي ريني الاول من الثاني ولا يكون مرفوعا وليس مرفوعا نحو سني أولاً نحن نتحدث عن ضمير واحد. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن ضمير، عن ضمير واحد الذي يتصل وينفصل. جواز اتصالي مع انفصاله. قال أن يكون الضمير هذا الذي نتحدث عن حكمه. يعني الذي يجوز أن ينفصل مع إمكان الاتصال. هذا أن يكون ثانياً. ما معنى ثانياً؟ يعني هناك ضمير آخر معه. يعني يكون هناك ضمير اخر معه ان يكون الضمير هذا ثاني ضميرين يعني يكون هو الثاني ليس الاول الان نحن نتحدث عن الهاء والهاء هو هو الضمير الثاني بعد الياء هو الضمير الاول واضح الان ان يكون الضمير الذي نتحدث عن حكمه اي جواز انفصاله مع اتصاله ثاني ضميرين اولهما اعرف من الثاني اولهما اعرف من الثاني يعني الياء من حيث التعريف اعرف ثم الهاء بعدها في التعريف سالني قلنا الياء ياء اليا من اليا المتكلم والهاء الغائب اتعرف نفسك اكثر تعرف الغائب اكثر من نفسك تعرف نفسك اكثر اذن فالياء اعرف المتكلم اعرف من الغائب وفي حق يقال ياتي المتكلم ثم المخاطب ثم ماذا ثم الغائب لان المخاطب امامك المخاطب اعرف من الغائب والمتكلم اعرف لأنه عن نفسه اعرف من من المخاطب والمخاطب اعرف من الغائب وهذا الان وهكذا الان الا يعرف من من ان من, من الغائب لهذا بعضهم يجيب او يوجب عفوا يوجب الترتيب هكذا حسب التعارف أو حسب درجة التعريف فور فيجب أن تبدأ بالأعرف ثم يليه من من الأعرف واضح هو هكذا على خلاف في المسألة إذا كان هناك لبس أو لا يوجد هناك لبس المهم أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا يعني لا يكون مرفوعاً هو ماذا؟ هو منصوب هو ماذا؟ منصوب لماذا مرفوعاً؟ لأن الضمير المرفوع ماذا؟ فاعل واضح؟ فاعل مفهوم والفاعل مع الفعل كالشيء الواحد الفاعل مع الفعل كالشيء الواحد وإذا فصل صار ظاهراً أو بارزاً واضح سار ماذا اسم الله تقول جئت جئت لو حذفنا هذا الضمير منفصل جاء زيد لا تقول جاء انا فهم فهم طيب الان سلني هي سلني هي والمفعول به مع بالنسبه للفعل أجنبي يعني ليس كالفعل كالفاعل مع مع الفعل وقد مضت هذه المساله اظن إذن ار وليس مرفوعا الان هنا يجوز في الهاء الفصل والوصل يعني في سرنيه ونحوها وهو كل فعل يتعدى الى مفعولين كل فعل يتعدى الى مفعولين والثاني هذا ليس خبرا في الاصل كما قال ابن عقيل ليس خبرا في الاصل سلنيه مثلا الدرهم سلنيه، الدرهم سلنيه، الهاء هذه تعود على من؟ على الدرهم، حكم الدرهم خبر أو مبتدى؟ مبتدى، واضح الآن؟ في ضبط، كل فعل يتعدى إلى مفعولين، واضح يتعدى مفعولين، الثاني منهما الذين نتحدث عنه. ليس خبرا في a هذا هو ضابط real world. ابن عقيل الثاني منهما ليس خبرا في one. The second one is he is not a كيف نستطيع فصل real لا نستطيع هنا فصل the بتغيير المعنى هنا يجوز الوجهان يجوز أن تقول سله اياه سله اياه فينفصل الاول او سلني اياه فينفصل الثاني مفهوم لكن المعنى يتغير هنا يتحدثون عن وجود اللبس او عدم وجود اللبس الآن لو قلتك أدرها مسلني إياه سلني إياه أنا يجوز أن تسألني عن الدرهم لأنني أملكه أو لا أملكه لكن الدرهم تسأله عني فهم لو قلت لك سل هو سل هو إياه يا فهم هذا فهذا ممتنع من حيث المعنى واضح ممتنع من حيث من حيث المعنى، فبعضهم يمنعه، who يعني willing to do it, some are willing to do it with the safety of the body. And that's not the only place in this place. What is the first place? What is the نعمل الاول اول هنا مثلت لك في الاول قلت ضربت ضربتك ساعطيك مثلا ساعطيك في اذا مثال بالداد هذا مثال ساع لو قلت سالتك هو سالت كاه ها اين المفعول هنا نحن الان نتحدث عن التاء او عن الكاف وعن الهاء ثلاثه ماذا ثلاثه ضمائر الآن الها ثانية ضميرين يبحق ثانية ضميرين أولهما اللي هو المخاطب أعرف من الثاني اللي هو الغائب وليس مرفوعاً الكاف والها ثالث ضمائر ثالث ضمائر أولها مرفوع أولها أعرف من الثاني ومن الثالث ولكنه مرفوع فذكر هذا القيد وليس مرفوعا خروج منها وهذا حالات سألت ك هو سألت سأل فعل ماض مبني على السكون والتفاعل والكاف مفعول أول والهم مفعول ثاني هنا يجوز الوصل وفصلها وفصلها يجوز سألت ك ويجوز سألت هو يفهم فهنا ضابط الهاء يمكن أن نعبر عنها بهذه الطريقه نقول أن يكون الضمير أن, أن يكون الضمير هذا ثالث ضمائر أولها أعرف من ثانيها وثانيها أعرف من ثالثها والأول مرفوع لكن لا نجد سألني سألني لا لادخل هنا يعني هذا يكون ثالثا يكون ثالثا لكن هنا بهذا الضابط يشمل هذا ويشمل هذا فالها هي هنا نكي نعبر عنها ثانية ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوع واضح وهنا ثانية ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس, وليس مرفوع واضح المسألة اذا أن يكون الضمير عندنا أن يكون ثانيا وأن يكون الذي قبله أعرف منه الكاف هو المخاطب سألت الكاف اعرف مخاطب اعرف من الغائب اني اراه واعرفه جيدا خير من انا اعرف الغائب الغائب لا ادري كيف هو الان واضح فهو اعرف منه وهذه التاء اللي هي انا اعرف من الكاف اللي هي المخاطب والمخاطب اعرف من الغائب وهكذا الان واضح ليس مرفوعا يراد بها عن ماذا الضمير الاول طبعا هو وليس مرفوعا يا إن كلامه عنه والله أعلى وأعلم. الآن كيف؟ آه أيهم أرجع؟ هذا قال المصنف أحمول. بمرجو حية في مسألة هذه بمرجو حية يعني بهذا ما هو المرجوح؟ الفصل أو الوصل عند هم قال لا فصل إلا يعني يجوز الفصل بمرجوحية فهو حتى تستخرج الحكم وكانه قال لا فصل ماذا قال لا فصل الا مع سلني بمرجوحية يعني ماذا يعني يجوز الفصل لان لا مع الا ماذا هذا ماذا نفي وهذا ماذا اثبات واضح الان نفي واثبات فيتخلص من ends up the law, it is necessary, so it will be stopped. A final with the law is a reward. What do you think? A final with the law is a reward. A اه لا لا في المساله الاولى ماذا قال اتفقوا على ان الوصله اتفقوا لم يكن في لا اين واضح اتفقوا فما مدلول كلمه مرجحيه الان بما انهم على انها ارجح فكيف يجوز بمرجحيه مفهوم انا وغير مفهوم طيب انا قلت لك انا نفرض انني أنا مصنف يجوز الفصل في سلنيه بمرجوحية واضح ثم أقوله اتفقوا على ان الوصل ارجح يعني ضد هذا ارجح اتفقوا على ان ال الوصل ارجح واضح وكانه قال يجوز الفصل في سلنيه بمرجوحية باتفاق اتفقوا على ان الوصل ارجح اي اتفقوا على ان الفصل مرجوح الوصل ارجح باتفاق والما والفصل مرجوح يعني باتفاق مفهوم الان ماذا باتفاق مثال امثله ها اعطونا امثله من القران كثيره قراءه وما أنسانيهه أنسانيه وما أنساني أنساني أنس أنس نسيان انظر نسيان ها فنسي نسيان زيد علمه رأيتنا نسي تعدل مفعول فعل مفعول أو مفعولين نسيان نسيت القلامة مفعول أو اثناء مفعول واحد واضحا انساني انساني الشيطان ليس زيدة انساني الشيطان ذك آه. انساني الشيطان ذكرى ربي هذا ذكرى مفعول به وليا لا أقول اليا سأو. حتى تظهر الأمور أكثر مم. أنسى الشيطان زيدا ذكرى ربه فأنساه ذكرى ربه أنسى الشيطان زيدا مفعول أول ذكرى مفعول ثاني. لماذا فرق بين نسيا وأنسى دخلت الهمزة هذه دخلت الهمزة يا إبراهيم دخلت الهمزة فعدت الفعل نسيا إلى مفعولين كان يتعدى إلى مفعول واحد فدخلت همزة التعديا فجعلت يتعدى إلى مفعولين يتعدى الى مفعولين كان نسيا زيد ذكر ربه نسيا فعل زيد فاعل ذكر مفعول به وانتى انسى الشيطان فاعل زيدا مفعول اول ذكر ربه مفعول مفعول ثاني الان الذي عندنا انسى او نسي انسى يتعدى الى مفعولين وهذه المساله نتحدث عنها إمكان الاتصال جواز الفصل مع إمكان الاتصال تكون في الافعال التي تتعدى الى مفعولين في الغالب كما سياتي الا في كان انسانيه ها, ها من يعرف يا زيد اسماعيل ياسين ها؟ تعذر ان سافع الماضي مبني على الفتح المقدر والنون للوقايه انساني مبني على الكسر لا محل له من الاعراب الضمير أول اين هو اين هو عبد الرحمن الياء والضمير الثاني الها احسنتما واصل الاعراب والها مبني على الكسر في قراءه نافع ومبني على الضم في قراءه عاصم انسانيه مبني على الكسر في محل أول أو ثاني، أحسنت. هذا نفعل به أول. أن سَ الشيطانُ إياي، هكذا. أن سَنيهِ أي، وهذا الآن. وما أن سَنيهِ أي الحوت، نفعل به ثاني. هو، الشيطان مذكور في الآية. وما أن سَنيه إلا الشيطانُ، إلا الشيطان. أو جاء في الآية ما أذكرت شيئاً. إلا ها. إلا الشيطان ها وما هكذا هذه نافية هذا حرف عطف هذه ما النافية وهذه حرف استثناء أو حصر. الشيطان فاعل مؤخر وهذان مفعولان مقدمان وجوبا ها الفاعل ها كم من نذكر الفاعل لو لم يكن مذكورا قل الفاعل مستتر. لكنه مذكور قل فاعل الشيطان فاعل مرفوع رفع الضمضان على أخيه إذن هنا يجوز في الهاء الوجهان يجوز أن تقول وما أنساني إياه إلا الشيطان وان أذكره مفهوم وما أنساني إياه أو تقول وما أنساني الحوت إلا الشيطان يجوز ماذا الوجهان لكن قالوا الاتصال ارجح الوصل يعني الاتصال ماذا ارجح ماذا قال ابن مالك في هذه المساله من عنده الالفيه ويحفظها ذكرنا بالابيات مم. ما عنديش لا عندي واضح الان وما انسانيه زيد مثال اخر انل ال... anul zimukum من هذا الباب this place? Anul-zimukum-i-ya-ha anul هذا u ha That's it فلما احتجنا الى ضم اخر زدنا واو هذه للاشباع اشباع الضمه هنا انلزمكموا وهذا الان امم الساكنه مفهوم حتى تاتي لها واو الاشباع انلزمكموا ضربتم, ضربتم هو. ضربتموه ضربتموها فالواو هذه للاشباع انتبهوا جيدا ليس لها محل منا من الاعراب انلزمكم اين الفاعل ها. مستتر وجوبا نلزمكم تقدروا نحن نلزمكم والكاف مفعول به اول واضحا الكاف مع الميم ولو الاشباع الكاف إذن هي ينفع به الاول او مع الميم او تقول كاف مفعول به اول والميم للجماعه والو للاشباع والها مفعول به ثاني فيجوز في الهاء الوجه انظر الهاء اعرف آه. الكاف أعرف من الهاء هذا للمخاطب وهذا للخائن وكلاهما ماذا ضميرا كلاهما ضمير او تقول اله هذه اصلها ماذا ليست خبرا ليست خبرا آآ آآ يعود الضمير على ماذا نلزمكم وها سبغه الله لا اقرا الآية من اول فقط يصعب استحضار الله البدايه <تصفيق> ها يا فتحه دعونا من الايه معلش انلزمكم الكتابه الكتابه نلزمكمها الكتابه واضح الكتابه حتى نربح الوقت الكتابه نلزمكم او المكم ها الهاء تقعد على من على الكتاب وهي ماذا مبتدا وليست وليست خبرا مم. مسألة المساله الثانيه حتى نكمل هذا الدرس اليوم ولا نزيده حصه اخرى اذا عرفنا ضابط الثانيه اتفقوا على ان الوصل ارجح واضحا مسألة الثانيه الايه ها ها في المساله الثانيه الفعل القلبي هنا في المساله الثانيه ما لم يكن فعلا قلبيا هذه كله ما لم يكن فعلا يعني هناك بعض الافعال القلبيه تتعدى الى مفعولين واذا ثلاثه هذا لا يخص الافعال القلبيه هذه الاحكام لا تخص الافعال القلبيه كما سياتي في ضابط الثانيه انظر في الثانيه مذكور ها ايه الثانيه سياتي وا انت ها هو جاي ثانيه ظننتك هو وانا توكا هو و كنت هو كنت هو هنا برجحان يعني رجحان الفصل رجحان الفصل ان يجوز في هذا الضمير الهاء الفصل برجحان هاكده باب الثانيه ماذا قال فيها That's in this. That the enemy is a mystery for a one of his brothers. That the enemy is a mystery. You were. You were. You were. Where was his name? Where was حديث الصحيح انت هو خاطب الناس خاطب عمر قالوا ان كنته ان كنته هو لا دي نص الحديث بالضبط سيتون كنت هو الله الشرح كنته في المعنى كنت هو المعنى كنته عمر قال له دعني أضرب عنقه أو هكذا هذا الخطاب من النبس بن عمر الخطاب هكذا حديث من صياد هذا الذي يدعي قال الدخ قال إخصى فأنت تبلغ قدرك كنت هو كنته لا يهمنا الآن الذي يهمنا الآن في النحو هو ماذا؟ هو الضمير الاول نعم ها لا يضر في النحو لا يضر سواء كنت هو او كنت واضح او كنت هنيهم نحن نتعامل مع الفاظ ليس مع المعاني الان في هذه المساله بالضبط لا يهمنا المعنى الذي هما هو سواء كانت مرفوعه ومفتوحه اما مضمومه او مفتوحه ماذا؟ هو اسم كان التاء هو اسم كان واضح الان والهاء هو خبر كان الان الهاء خبر كان هي فيه الوجهان يجوز ان تقول كنت اياه طبعا فلان كنت اياه واضح الان فاياه هي ماذا يلها هي هنا ابن ابن هشام يختار ماذا يختار مرجوحيه الفصل يعني الاولى ان تقول كنت اياه ماذا الاولى ان تقول كنت كنت اياه زيد وهذا مذهب اكثر أكثر النحويين يختارون الفصلاء في هذه المسألة. أكثر النحويين يختارون ماذا؟ الفصلاء. واضح. واختار ابن مالك الوصلاء. قال واتصالا نختاره غير اختار الانفصال. واتصالا أختاره غير اختار الانفصال. وبالعقيب رجح مذهب سيبوي وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ الانفصال. والمحقق اختار مذهب ابن مالك رحمه الله وهو كثير في القران الاتصال كثير في القران اراك اذ يريكهم الله اذ يريكهم الله قليلا اذ يريكهم يري يري يعني هو يتحدث عن هذه وهذه وهذه, وهذه هذه من باب هذه يريكهم ولو أراكهم الله ولو أراكهما مثلها أراك أراكهم هن ماذا ضميران واضح الآن بعد الآن لا تستعجل حاول نكملها ثم بش حتى نعود إلى القاعدة الثانية بسرعه اكتب الضابط نشرحه ماذا ايه ان يكون الضمير خبرا لكان ايه واخواتها طبعا إيه؟ سواء كان مسبوقا بضمير أو امنا طبعا يعني في كنت زيدا في كنت إياه كنته أو في كانه واضحا زيد كانه زيد كانه الآن الهاء هذه ليست مسبقة بضمير هو التاء ليست مسبقة بضمير فهنا في الهاء يجوز الوصل ويجوز الفصل والفصل عندهم ارجح واضح الفصل عندهم ارجح وهو مذهب سيبويه وبعض المحققين يرجح ماذا يرجح الوصل والخلف في كنتهون والخلف في كنته تمام هسه تابعين نحو الان هذا ضابط ماذا الضابط الثانيه وهنا اذا كان الفعل قلبيا If كان الفعل is within this يكون الضمير tol مما a second خبر is about it, is the origin of his origin. As the origin of it. $Ẹ那麼 İstanbul clic ayud peas ù grinding what therefore Avada환 Heotan You see what age رايتك قمرا انت قمر انت قمر ثم يقول رايتك قمرا واضحا او تقول رايتك هو الهاء تعود على من على القمر فالهاء هنا في نحو الافعال القلبيه الافعال القلبيه هذه يعني ظننتك واخواتها الافعال القلبيه الظامل الذي نتحدث عنه اصله خبر الحال الأولى في سنه الضامن الذي نتحدث عنه أصله ليس خبرا حتى تفرق بين مسألته مسألة كان وآخوتها ظاهرة كان وآخوتها ظاهرة فهم اصبحت هو أو أصبح أصبح هو أو كان هو زيد كان هو فهنا الهاء يجوز فيها الفصل ويجوز فيها الوصل زيد كان كان تقول زيد كان كان إياه ويجوز أن تقول زيد كان Zaydun كانه والفصل أرجح عند الجمهور والفصل أرجح عند الجمهور وفي أخا هذا الذي يتعدى إلى مفعولين وهو من أفعال القلوب فالضمير الذي نتحدث عنه ما يكون أصله خبرا ما يكون أصله خبرا فيجوز فيه الوصل والفصل والفصل عند الجمهور أرجح ورجح الشيخ محي الدين في التحقيق ماذا ماذا؟ The connection. He said, and he is the only one in the Quran. And in fact, all of them are many in the Arabic language. The connection is a lot and the connection is a lot. But in the Quran, there is no connection. There is no connection. And Allah is above and above. That's why we have to end